بسم الله الرحمن الرحيم سعدنا بالانضمام إلى دورة مصادر التعلم والتدرب على أيدي الدكاتر العفاظل الذين استفدنا منهم كثيرا فلهم كل الشكر والتقدير